من ثنايا قصر الحمراء من بقايا مدينة الزهراء من ضحايا بلاط الشهداء انطلقت صرخة تجتث رؤوس الجبناء تبتغي جهاد الشرفاء فهل تعود الأندلس أم أنها صارت هباء أم صيرتها الموبقات والمعاصي للفناء رافقتها صرخة أخرى تقول في إباء صبرا بلاد الأندلس صبرا قد اقترب اللقاء لواءنا قد انتصب وفجرنا قد اقترب ولسان الحال يقول حرقة وشوقا أندلسا Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Ya nasra ajdadi ya nasra ajdadi yudi bi amjadi yudi ya nasra ajdadi ya nasra ajdadi yudi bi انجلش في امعكي جيناكي انجلش والله يراكي انجلش جيناكي جيناكي انجلش والله يراكي انجلش يا نصر اجدادي انجلش عودي بامجادي انجلش يا نصر اجدادي انجلش عودي بامجادي يا نصر اجدادي عودي بامجادي يا نصر اجدادي عودي بامجادي يا banjhad hai ya abal jahan banjhad banjhad ya abal jahan يا رياح الانتصار أشعليه الآن نار وأحرق الأمور من يهود ويسار يا رياح الانتصار أشعليه الآن نار وأحرق من يهودي ويسار وركبي خيلنا دور الأرض هوبا وركبي خيلنا دور الأرض هوبا عاد طارق وموسى من جديد بالبدا عاد طارق وموسى من جديد بالبدا عاد طارق وموسى من جديد بالبداية يا نصر أداد وموسى من جديد أمجاد ديه أمجاد يا أول جنات ديه أمجاد يا أول جنات أبلغهم أننا لنطيق الأصطبار. لم تيق الأصطباء لمن كن تقنفن مثل فن الانتصار. أبلغهم أننا لم تيق الأصطباء لمن كن تقنفن مثل فن الانتصار. هل إلى عقبة ينهض وإلى خضن غمار؟ هل إلى عقبة ينهض وإلى خضن غمار؟ ثم يشب لغافقي وجان. قم يشيل القافقي واجعل الليل نهار قوم يشيل القافقي وجعل الليل نهار يا نصرة جاد العودي بأمجاده أمجاد أمجاده يا أفضل جهات أمجاد أمجاده يا أفضل جهات ثم نزلنا واديًا وسلكنا أبهرى وركبنا هجبانا شاهقات وعرا جملة راديا وسلكنا أبهرى ورك ابن أبي بلال شهيبات وعرا كم تحمل الصروف والمآسي صورات كم تحمل الصروف والمعاصي صورات طحيات الأولين أضحت لنا عبارة طحيات الأولين أضحت لنا عبارة طحيات الأولين أضحت لنا عبارة يا أصدادي أودي بأمجاني أمجان او قتل زمانه هم جاتن جاته يا او قتل زمان اين القلوب السائره على المنايا سائره واين صيحه تهز الحركات جائره فبلغ الشهداء لم تزل في الذاكرة فبلغ الشهداء لم تزل في الذاكرة والجباه ساجدات والعيون ساهرات والجباه ساجدات والعيون ساهرات والجباه ساجدات والعيون ساهرات يا نصر جدادي عودي بأمجاده أمجاد أمجاده يا أولياء يا أرض الجماد مسلم هويتي والمعاني عزتي والكتاب شرعتي والرسول قدوتي <سؤال> مسلم هويتي والمعاني عزتي والكتاب خيرتي والرسول قدوتي مرابط أحمث غور أمتي ودعوة مرابط أحمث غور أمتي ودعوة فالجنان مطوب بسرية مقبرتي فالجنان مطوب بسرية مقبرتي فالجنان مطوب بسرية مقبرتي يا نصر أجدادي عودي بأمجاديه Amjad Amjad deh, ya awal jihad deh. Amjad Amjad deh, ya awal jihad. Andal sem, jehna ki jehna ki, andal sem. Wa muah ya uga ki, andal sem. Ya nafsu ajdadi, andal sem. Gudhi biamjadi, ya nafsu ajdadi. Gudhi biamjadi, ya akal jahan the ya akal jahan ya akal jahan ya akal jahan